جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين أحسى الله إليك الطمس المراد هنا كيف يكون الطمس هذا إنما يكون للصورة التي رسمت رسما على مثل آآ آآ على ورقة أو على مثلا جدار أو نحو ذلك فطمسها يكون بطمس الوجه قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة فتطمس الوجه إن كان مثلا الصورة نحتا فينحت الوجه حتى تزول فلا يبقى وجه وإذا كانت رسما على ورقة على لوح أو نحو ذلك تطمس بلون أو, أو, أو نحوه أو إذا كانت تمثالا فإنه يكسر فتكون الانزاله بحسب نوع الصورة وحالها نعم سأله وضع خط عند الرقبة هذا لا يكفي هذا لا يكفي أن يوضع خط عند الرقبة يفصل هذا لا يكفي والذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو هذا وإنما جاء عن الطمس ولم يأتي عنه هذا الذي يفعل أن يوضع خط يفصل الرقبة عن البدن بخط صغير هذا لا يحقق المقصد ولا يكون أيضا من صنعه قد فعل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جزاكم الله خيرا بعض البلاد التي ابتليت بالقبور وأراد أهل الخير أن يقوموا بهذا الأمر تسوية القبور المشرفة نعم فهل لأحد الناس أن يفعل ذلك هذا الأمر لا يكون لأحد الناس لأن أحد الناس إذا فعلوا ذلك ربما ترتب على ذلك من المفاسد والأضرار ما هو أعظم لأن قد يقوم بسبب ذلك قتل وإراقة دماء، ثم تبنى من جديد ربما بهيئة أكبر وأوسع من الهيئة الأولى لكن هذا لا يكون إلا بيد من به سلطة ولهذا ينبغي على طلبة العلم أن يقدموا النصيحة وأن ينشروا العلم وأن يكونوا دعاة إلى الحق وأن تزال أولا هذه التعلقات من قلوب الناس بدعوتهم إلى الحق وإذا مكن الله عز وجل هذا الاعتقاد بين الناس انتشارا وفهما للعقيدة وبعدا عن الشرك وهي الله سبحانه وتعالى للعباد من الوسائل والتمكين ما تزول به بإذن الله تبارك وتعالى تلك المظاهر نعم ما شاء الله هيك أكثر الأسئلة جاءت عن تصوير الجوال. هل التصوير يعم الجوال، الفوتوغرافي، الكاميرا الفيديو؟ الصحيح أن الأمر على عمومه في الحديث. الأمر على عمومه في كل ما كان صورة لذوات الروح. لا استثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة. لا استثنى من ذلك إلا ما كان للضرورة. فإذا كان هناك ضرورة، نعم. واما ما سوى ذلك فيمنع منه ومن تساهل في هذه التصاوير تبين مع كثرة تساهل الناس المفاسد العظيمه التي ترتبت على هذا التساهل على هذا التساهل ومن ذلك تورط كثير من الناس بسبب هذا بسبب هذا التصوير بضروب من الرياء الشديدة التي تفسد العمل التي تفسد العمل فتجد كثير من الناس لا هم له في مناسك الحج والعمرة أو ربما من أكبر همه في تلك المشاعر العظيمة أن يلتقط لنفسه الصور سواء الثابتة أو المتحركة يصور نفسه عند الكعبة وفي المسعى ويصور نفسه في عرفات وعند رمي الجمار بل إن بعضهم رؤي يطلب من صاحب أن يلتقط له الصور في تلك الأماكن وإذا التقطت الصورة رفع يديه على هيئة الداعي وإذا انتهت الصورة خفضها هذه من المفاسد هذه من المفاسد من المفاسد ما ترتب على وجود هذا التصوير من جنايات كبيرة على الأعراض ونشر صور النساء والإساءة ل كثير من المسلمات بمثل هذه الصور إلى ذلك من الأمور والمفاسد التي ترتبت على تساهل الناس بها فالاصل هو المنع المنع من هذه الصور ولا يفعل منها إلا ما كان ضرورة شاء الله إليك الابتلاء بالتصوير عظيم ومن ذلك التصوير ليلة العرس يقول للذكرى بين الزوجين عندي صور لو أحرقتها لغضبت علي زوجتي أحرق هذه الصور و... ولتغضب عليك لكن إذا فعلت ذلك لله سبحانه وتعالى وتطلب رضاه جل وعلا ف... فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام من, ت... من التمس رضا الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وأرضى عنه الناس والمطلوب في مثل هذا أن يبين لهذه المرأة خطورة هذا الأمر وخطورة بقاء هذه الصور ومن المفاسد في هذا الباب من المفاسد في هذا الباب بعضهم سرق منه جواله أو سرقت من حقيبته وأخذت صورته وزوجته صورته وزوجته من منه ونشرت وأصبح الآن بعض المفسدين يتقصد بحث البحث عن هذه الصور وإذا ظفر بشيء منها نشرها على الملا ممن يحبون إشاعة الشر وإشاعة الفساد ومن أخطر أيضا ما يكون أن بعضهم يصور ما يقع بين المرأة وزوجها. من أشياء خاصة وعلاقات خاصة إلى هذه الدرجة وجدت ثم أيضا ربما سرقت ونشرت على الملأ مثل تلك الصور فالشاهد أن هذا التصوير باب شر والوعيد الذي جاء فيه لم يأتي إلا لما في خطر على الناس ولما تساهل الناس و تهاونوا بامر هذه الصور بدأت تظهر لهم ولا يزال أيضا يظهر من المفاسد وكثير من الناس ممن تورطوا في أمور ندموا على استعمالهم لتلك الصور بعد أن تورطوا وهذا وهذه من الأمور التي ترتبت على ارتكاب مثل هذه المخالفات والوقوع فيما نهى عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نعم هناك أسهل صلى الله لك الاحتفاظ بألبوم في صور عن مراحل الإنسان في صغاره أو بعض الاجتماعات العائلية دون النساء الاحتفاظ بالصورة ليس له أن يحتفظ يعني هذه الصور التي تسمى للذكرى ليس له أن يحتفظ بشيء منها وإنما يكون عنده الصور التي يحتاجها للضرورة مثل الهوية الوطنية ومثل جواز السفر ومثل رخصة القيادة وهذه الأشياء التي باتت ضرورة في هذا الزمان فله أن يستعمل هذه الصور لهذه الضرورة ولا حرج عليه لأنه فعلها ضرورة وأصبحت من الأمور الضرورية في مثل هذا الزمان أما الصور التي من أجل الذكرى أو غير ذلك من الأغراض فإنه ليس له أن يبقي شيء منها نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ حفظك الله نصيحة لطلاب العلم الذين يتهاولون في أمر التصوير حجتهم بأن المسألة خلافية فلا إنكار طلاب العلم هم حقيقة قدوة للناس وكثير من الناس ينخرط في أشياء كثيرة عندما يرى طلاب العلم انخرطوا فيها وتهاونوا فيها فينبغي لطالبا العلم أن يتجنب مثل هذه الأمور اولا نصحا لنفسه وايضا حتى لا يكون قدوة للآخرين في في مثل هذه الأمور التي جاء فيها مثل هذا الوعيد ومن رخص من أهل العلم في هذه الصور لم يرخص فيها بهذا التوسع وبهذا الإسراف. وما يسمى بصور الذكرى ونحو ذلك لم يرخص فيها بمثل هذه الطريقة ولم يرخص فيها في مثل هذه الأعمال التي تصور الآن يصور نفسه في المسجد وفي المناسك وفي الأعمال هذا ما لم يرخص فيه أحد ولهذا ينبغي على الإنسان أن يستعمل هذه الصور في حدود الضرورة يستعملها في حدود الضرورة ويدعم سوى ذلك نعم يقول بارك الله فيكم هل يجوز وضع علامة للقبر لمعرفته وضع علامة لا يكون في ارتفاع وإنما حجر عند رأس الميت يعرف أن قبر ويميز فيها هذا القبر دون أن يكون هناك كتابات أو تجسيس أو رفع حجار أو نحو ذلك لا بأس بذلك نعم يقول هل هناك فرق بين المكره على القول الكفري والفعل الكفري الإكراه كما قال الله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سواء كان الإكراه هنا على قول الكفر أن يقول كلاما كفرا أو أن يفعل كفرا أن يقول كفرا طلب منه وأكره على ذلك أن ينطق بكلام هو كفر بالله الاكراه في الفعل متصور وايضا في القول متصور أما الاكراه على ما في القلب هذا هو الذي غير متصور أن يكره الإنسان على ما في قلبه ولهذا قال إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أكره على الكفر قولا أو فعلا ف ف ف فإنه لا شيء عليه ما دام بهذا الوصف يعني أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نعم يقول أحسن الله إليكم من عبد الله عند قبر هل هو عباده للقبر فهو شرك أو هو بدعة مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى فعبادة الله عز وجل عند القبر مثل الصلاة إلى القبور أي إلى جهتها أو عندها أو تحري العبادة عندها فهذا كله من البدع المفضيه بأهلها إلى الشرك بالله عز وجل ولهذا جاءت الشريعة بالمنع من ذلك بالمنع من ذلك لأنها بدعة مفضيه بفاعلها إلى الاشراك بالله سبحانه وتعالى ومر معنا فيما نقل أو ما قرئ من كلام القيم رحمه الله تعالى ذكر لجمله من الأمور التي جاءت الشريعة بالمنع منها والنهي عنها لما تفضي, تفضي لما تفضي إليه من شرك بالله سبحانه وتعالى فهي ليست شركا وإنما دريعة للشرك ومفضية إليه نان. يقول ما حكم هذه العبارة؟ اللهم فرجك القريب بجاه الحبيب. التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وجاه نبينا عليه الصلاة والسلام توسل محدث توسل محدث لأنه لا دليل عليه في. سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا أيضا في فعل صحابته وكل ما, يس كل ما يستدل به من يجوز هذا النوع من التوسل إما أحاديث صحيحة لا حجة له فيها أو أحاديث ضعيفة لا تثبت مثل توسل بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم هذا حديث لا يثبت لا يجوز الاحتجاج به فهذا التوسل توسل محدث لأنه لا دليل على مشروعيته والواجب على الإنسان في توسله إلى الله عز وجل أن يتوسل بالوسائل الشرعية كان يتوسل إلى الله بأسماء أسماء الله الحسنى وصفات العليا أو أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح ومن ذلك محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدلا يقول بجاه النبي يقول الله من يتوسل لك بمحبة لنبيك لأن محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عملك الصالح فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به فالتوسل المشروع هو هذا وأما التوسل بالجاه أو بالذات أو المكانة أو القدر أو نحو ذلك فهذا كله من التوسل المحدث لانه لا دليل عليه في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما